قل اه انتم اعلم امی وَنَمُ الضَالُّ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ <تصفيق> <تصفيق> أَنْتَ what is <laughs> What ومن أظلم ممن من كتم شهادة عنده من الله ومن الله ومن men تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولم و انتم